قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا احذرني قاد فلو تخنق علي اجرا قن ذا فراق بيني و عينيك سكون ويلي ما لن تستطع على جثرا ام بسفينن तूफान سلم ساكن في البحر رفاء Af clap, ha risks يُضِلُّهُم مَّن طَغَىٰ وَكَفَرَا فَأَعِدِّنَّ لَهُمْ يَوْمَ الْبَعْثِ رَبُّهُمْ مَا خَيْرٌ مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبُ رَحْمًا واما الذي فتن لي يوم لا عيني عيني في المدينه وكان تحته What, okay. guys? Well, I'm يَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُل سَأَتْلُو